صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل في هذا البلد ووالد وما ولد أقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لبدا أيحسب أن لم يره أَهَدْ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ أَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَجْرَاكَ مَنِ الْعَقَبَةِ فَكَرَّ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 الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالا وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها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 يا مَل مِثقال ذرة شرير يره الله اكبر الله <تصفيق>